بسم الله Lila وصدق الله وهو منهم من que a la luna حسنة لمن كان ولما تزال Come uh -huh. mi camino. Ahora المنافقين اي جاء او يتوب عليه I'll I'll be. Thank mm -hmm. mm -hmm. <تصفيق> <تصفيق> وَا أَوْرَثَكُمُ لفضيله الدكتور يا ايها النبي قل لازواجك ان كنت لا تردن ये हररात जो अंदर وكان ذلك على الله العذاب <تصفيق> عز <تصفيق> يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا <تصفيق> قَالَ قَائِمٌ مِنَ النِّسَاءِ مع الذي في قل um, وأقلنا الصلاة in ان كان لطيفا خبيرا <تصفيق> موسوعه يا عمي يا حسين What